وَنُفِقَ فِي الصُّورِ وَأَنُفِقَ فِي الْخَوْرِ الصُّورِ فَصَيَّطَ واشرقت الارض بنور ربها وغدا الكتاب واشرقت الارض بنور ربها وغدا الكتاب وجيء என்னும் <muchas> قال البجاؤ ان فتحت ابوابه وقال لهم خزنت يوم اتقى الذين كفروا ذا البجاءها فُتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل اتلون عليكم آيات ربكم اتلون عليكم آيات ربكم وينذر كل لقاء وينذرونكم لقاء وينذرونكم لقاء يومكم هذا اللهم رحمنا ورحمة الله الله مرحمة وشيق الذين كفروا إلى جهن نمذنا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون نوبنا ولك حصد كلمه العذاب على الكافر الله اكبر طيل ندخل اللهم ارحمنا ارحمنا اللهم ارحمنا ارحنا يا الله اللهم ارحمنا الله. اللهم ارحنا الله. طين الله. الله. الله. <تصفيق> دخلوا ابواب جنن ما خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فَطَلَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ فَجَنَّتُهَا السَّلَامُ أَلَيْسَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ وَسِقَ الرَّبُّ لَنَا التَّقَرُّبَ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرُدًا حَتَّى عَبَدَ جَاعُومَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَلَةٌ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قَدْ دَخَلْتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الرَّبَّنَا تَبَوَّأَ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَوْرَثَنَا الرَّبَّنَا تَبَوَّأَ مِنَ الْجَنَّاتِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ